رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا خطبت له أمه أجمل النساء وكان كثير الأسفار ويسكن البراري يتتبع الربيع, يتتبع الربيع وغدران المياه وغدران ويجلب الأرزاق, ويجلب الأرزاق من, أماكن من أماكن بعيدة ولكنه كان يرى أمه تذوي, يرى أمه تذوي وتنحل, وتنحل ولا يدري ما السبب وكلما وكل قال, وكل قال لمرأته الحسناء الجميلة ما لأمي, ما لأمي, ما لأمي ألا, تأكل ألا تأكل ألا تشرب ما لها تنحل يا أمه خبري هل زوجتي تؤذيك قالت لا, لا هل تحرمك قالت لا إنها طيبة وحبيبة وتطعمني وتسقيني وتنظفني وتخدمني وما قصرت في حمولي قال إذا ما لك أنت تضعفي قالت ما أدع فشك الإبن في وتظاهر في ليلة أنه سيذهب إلى القنية البعيدة لإحضار المشاري الحاجيات لكنه راح في الظلام شوي وبعدين التف البيت واختبى وإذا به يرى زوجته كنمرة كذ طبخت الطعام وأكلت ثم رمت الباقي كرمكم الله لكلب الخراسة والرعي وأخذت السفرة بما فيها من نثار وألقتها في وجه العجوز قالت أكمي عساك ما تاكمي كل اللي سوي تهبيت وما متي أعوذ بالله فلما سمع هذا دخل فجأة وأسقط ما في يد هذه العاق لانها لم يأخذها لدينها تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يدك الذي يريد أن يبر أمه وأباه يتزوج محجبه منقبه متدينه لأنها سترحم والدينه وتخاف الله فيهما وتأمره بصلتهما أما المتبرجة تبرج الجاهلية الأولى ما راح تهتم بوالديه إلا من رحم الله ما همها إلا من حفلها لحفلة ومن مطعم لمطعم ومن عرض أزياء إلى عرض أزياء وإلاها خوك عيالها ولا بيتها ولا خالتها ولا عمها فلما رأى هذا المشهد العجيب بكى بكاء مرًا وقال يا أمي لما لم تخبريني قالت خشيت يا بني أن أخبرك فتغضب على امرأتك فتطلقها فكنت أصبر على أذى فقال ما لها اليوم عندي مكان فقد خرجت من قلبي وصار جمالها قبحة وطلقها وعادها إلى أهلها وتزوج ذات الدين فجاءت إليه تبر والديه وترعى أبنائه ترعاه في سمعه وبصره وأولاده وماله وبيته ونعمة المرأة الصالحة للرجل يوم ما أنا جيت جيت تحبدي ومهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك أبقى أنا ولدك يوم ما أنا, ولد أنا جيت جيت تحبدي